الطالب المجوم بسم الله الرحمن الرحيم فس بما كانوا يفعلون <تصفيق> وصنع الفُلْمَ Oh, God. Oh, عند ا ب Love. and it موسیقی Well, not. لَا مَوْلَى لَنَا إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْهِ ما قضوا إلا قليل. هذا. می وما من معه إلا قليل. به نهی بی با No, no, no. Madness. بکالم امین و يعني, يعني محمد مصيرت كمان الله اكبر الله اكبر يعني يا ابو الله يا ابو الله يا ابو الله, الله. الله يا الله, الله يا ابو الله يا وَكِ لَيَا أُمُّ بَلَائِنَا أُكِي وَيَا سَمَاءُ وقلن. وَقِيل لَيَا أَرْضُ واستوت على الجودي واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين وَلَا دَا حرب نور رب الله ما الله الله الله الله الله الله الله, الله <تصفيق> قَالَ رَبِّ إِنَّ بَنِيَّ مِن أَهْلِ الْقَرْيَةِ وَإِنَّ وعدك وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ بُنَا Love لك ما ليس لي به عيل وإلا تغفر لي وترحمني اكم من الخاسرين با ایوه منس نمتعهم ثم يمسهم من give yep. کل تصبر تصبر إن کمی تلك من امبا الغيب إذا إليك ما كنت تعلم ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من فاضب إن <تصفيق> ما كنت تعلمها فاصبر فاصبر إلا العاقبة للمتقين صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناك الى مبشرا ونزيرا وقرآنا فرقناه لتقراه على الناس على مقسم ونزلناه تنزيلا صدق الله العظيم وهكذا ايها الاخوة المؤنون كانت هذه التلاوة الكرآني المباركة التي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيء محمد